كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراق كل الطعام كان حلا لبني إِنَّ إِلَّا مَا حَرَّمَ لَهُ وَرِثُوا أَرِنَ إِلَيَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَاتَّبِعُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاسْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ التوراة تذروها كتم صادق كل طعام كان حلال لبني اسرائيل الا ما حرمه اسرائيل على نفسه دي من قبل ان تنزل التوراة كل كتابك الا الذي بنيت ترا قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين أَمَنِ اتَّرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ أَمَنِ اتَّرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تَمَنَّىٰ أَن يَتَوَلَّىٰ اللَّه إِلْكَذِبٌ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ قُلْ صَلَفَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوْلَى بَيْتٍ بَيَارِلِ النَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٌ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ إِنَّ أَوْلَى بَيْتٍ بَيَارِلِ النَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٌ وَهُدًى الْعَالَمِينَ إِنَّ أَوْلَى بَيْتٍ يُعْرَضُ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٌ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ إِنَّ أَوْلَى بَيْتٍ يُعْرَضُ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا امنوا ايراني لولا ده كون كانا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين في آيات تَمَّ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن تَقَدَّمَهُ كَانَ آمِنًا إِذَا يَتَمَّ زَيْنَتُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن تَقَدَّمَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجٌّ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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَفْعَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ عُرُونٌ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا إِنَّ الْكِتَابَ لَمِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا تَتَفَرَّقُونَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَمْلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ بِمَا تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبِغُونَهُ عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ بِمَا تَصُدُّونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ مُعْجِزُونَ عَنِ الْآخِرَةِ وَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ غَافِلِينَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُل يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبِغُونَهُ عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ قُل يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَقْتُلُونَ لُونَ عن سبيل الله من آمن تابعونا واجهم وانتم شهداء وما الله بغافل لما تعملون وما الله بغافل لما تعملون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 مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّونَ كُذْبًا عَيْنَيْكُمْ كَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 يَرُدُّ قِبَادَائِنَا كَافِرِينَ وكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَن صُوتُ لَايْ فُتَايَةُ اللَّهِ وَسِيفُ رَسُولِهِ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَنَجِّيَا تَصِيرُ بِاللَّهِ تَقْدُرُ دِيَ إِلَى أَصْرَافٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصن بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ وتقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا حي الذين امنوا تكفوا حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا حي الذي امنت اتقوا الله حق قَتِلَ وَرَثُوتُ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَتَصُومُونَ بِحَظِّ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرُطُوا وَتَصُومُونَ بِحَظِّ اللَّهِ جَمِيعًا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 كنت احس فان لسدي قلبي كنت اصح بالامتي اخوانا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا أَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَنِ الشَّيَاطِينِ رُتِّلَ مِنَ النَّارِ فَأُنْزِقُوا مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ لِيَجْعَلَ كَيُغَيِّرَ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَاصْصُمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاصْصِلُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة بي إخوانا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحت أصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنت انشقت رتيل من النار تلقى من ها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون لِكَي يُغَيِّرَ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُنَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوثِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَبَرَّقُوا وَخَلَقُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَا وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ نُّكْرٍ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ اَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ اَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهٌ اكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ الَّذِي كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وجوه فاما الذين سودت وجوههم اكفرت بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاما الذين سوت وجوههم اكف بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وأما الناس وليضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وأما الذين يرب وجوههم تسيرا رحمه الله هم فيها خالدون الك ايات الله نتلوها عليك ذل حق الك ايات الله نتلوها عليك ذل حق وما الله يريد ظلما للعالمين وما الله يريد ظلما للعالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها لاَ هَارِكَ ذِلْ حَس وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْمَ لِلْعَالَمِينَ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْمَ لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي لَهُ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَٰهِ اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي لِوَيْتِ وَمَا فِي الْأَمْر وَإِنَّ اللَّهَ تُرْجَى الْأُمُور وَإِنَّ مَا هُوَ تُرْجَى كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِل لَن تَتَّقُوا مِنَ الْمَعْرُوفِ وَتَنهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ أَنْتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ لَنَسْتَطِيعُ وَرُونَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَتَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنكَى وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَأَى آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَرَأَى آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَنْ يُذِيقُوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ وَلُكُمُ الْأَذْبَارُ مَا لَا يُنصَرُونَ عن المنكر ويسارعون في الخيرات يؤمنون بالله واليوم الاخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من صَارِحِينَ وَهَؤُلَاءِ كَمِنَ الصَّارِحِينَ وَمَا يَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوا وَلَا يَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ سَيُكْفَرُونَ والله عليم بالمتقين والله عليم بالمتقين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه وما يفعلوا من خير فلن يكفروه وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ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 حار النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت أصابت اَفْسَدُوا فِي الْأَرْضِ وَأَخْرَبُوا فِيهَا وَمَا يَغْلِبُهُمْ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَأَفْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَمَا وَلَهُ أَلَا لَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ مَا يُؤْمِنُونَ فِيهِ هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرٌّ أَصَابَتْ أصابت حروف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت أخافت حروف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَمَا وَلَدَهُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عندتم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم ودوا لكم خبالا ودوا ما عندتم ودوا ما عندتم قربلت البغضاء من أفواههم وما تختي صزورهم أكبر ودوا ما عندتم قَرِبَ يَوْمُ الْبَعْثِ غُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْذَبَ قَرِيبًا لَنَا لَكُمُ الْآيَاتُ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ قَرِيبًا لَنَرَى فَالْآيَاتُ تَعْتَلُونَ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بقوما من دونكم لا يملكونكم خباله ود وما عنتم اَمَنُّونَ لَا تَأْخُذُ بِصَالَةٍ إِذُونَكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَزَنًا وَدُّوا عَنِئْتُمْ وَدُّوا مَا عَدْتُمْ قَدْ بَرَزَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صدورهم أكبر ودوا ما عرفتم قربنة البغضاء من أفواههم وما تختي صدورهم أكبر قربينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون قَال يَا نَرُفُ الْمَآتِ إِن كُنتُمْ تَعْلُونَ أَأَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤللون ذي الكتاب كله وَتُؤْمِنُونَ ذِكْرَ الْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ وَتُؤْمِنُونَ ذِكْرَ الْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ولو عرضوا عليكم الأنام من, من الغيظ قل موتوا بغيظكم قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن الله عليم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله ها أنتم أولئك تُؤْمِنُونَ الذِّكْرَ كُلَّهُ وَتُؤْمِنُونَ الذِّكْرَ كُلَّهُ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ فَآمِنُونَ ذِكْرَ الْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا نُطِقَ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا أَصَلَّى عَلَيْكُمْ الْأَمَنَ مِنَ الْغَيْبِ قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْظِكُمْ قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَاِن تُصِبْكُم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَإِن تَفْشُوا وَتَتَخَاوَنُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهُ بِمَا يَمْنُونُونَ رَصِيق إِن تَمْسَسْكُم حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكُم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا إِن تَمْسَسْ حسنة تسقهم وإن تصركم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم يدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط ان الله بما يعملون محيط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 اذْهَمَّتْ وَقَائِفَتَانِ مِنْكُم أَن تَفْشَلا وَاللَّهُ وَلِيُهُمَا اذْهَمَّتْ وَقَائِفَتَانِ مِنْكُم أَن تَفْشَلا وَاللَّهُ وَلِيُهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ إِذْ هَمَّتْ قَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُهُمَا فَهَمَّ وَإِذَا نِعْمَ كُنْتَ تَفْشَرُ وَمَا هُوَ لِيُهْمَا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وأنتم, وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ قَالَ قَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ قَالَ نَصَرَكَ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إذ تقول للمؤمنين أذن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين إذ تقول للمؤمنين أذن يكفيكم أن يمدكم يمدكم ربكم بثلاثة آلات من الملائكة منزلين إذ تقول للمؤمنين أذن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين إذ تقول للمؤمنين أن يكفيكم أن يمت قل رب قل بتلات فيات من الملائكه تنزل بلئن تصبرون وتتقوا ياسكم من ثورهم ماذا وَيَطُوقُ مِنْ ثَوْرِهِمْ مَاذَا وَيَطُوقُ مِنْ ثَوْرِهِمْ مَاذَا يُمْدِدُكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وي... وَلَنَسْأَلَنَّهُمْ مَاذَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ النَّبِيُّ بِخَمْسَةِ آلَاتٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَ تَقُوْ وَيَأْسُوْكُمْ مِنْ ثَوْرِهِمْ ماذا سَجِيٌّ تَصْبِرُوْ وَتَقُوْ وَيَأْسُوْكُمْ مِنْ ثَوْرِهِمْ ماذا وَيَأْسُوْكُمْ مِنْ ثَوْرِهِمْ ماذا يُمْدِدُكُمْ رَبُّ بقوم بخمسه الاف من الملائكه مسوّمين ويا تطقمن ثور ما ذا ينذف ربك بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُمُ اللَّهُ إِلَّا لِأَن تُسَارِكُمْ وَلِتُقِمَ إِن نُّقُولُبُكُمْ بِهِ وَمَا جَعَلَهُمُ اللَّهُ إِلَّا بشرى لكم ولتقم إن كلوهكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ومن نصر إلا من عند الله العزيز وما جعل لله الا اسراركم ولتقم ان قلوبكم به ومن جعل لله الا اسراركم ولتقم ان قلوبكم وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائدين ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائدين ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم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 ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر له homepage ويعذب له homepage ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر له attract我們店 ويعذب له penn'淇気 والله غفور رحيم والله غفور رحيم ولله ما في السماوات وما في الارض يوفى لمن يشاء ويعذب من يشاء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 واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ وَاسْتَكُنَّ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَاسْتَكُنَّ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَاسْتَكُنَّ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَطِعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَطِعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَاسِيئَ مَا هُمْ يَشْعُرُونَ لَعَنَكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ فَسِيرُوا إِلَى مَوْثِرَةٍ لِلرَّبِّ قَوْمًا وَجَنَّاتٍ نَعْرُوهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض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 رب الله هو الكامل الغيب والعافي عنا والله يحب المحسنين ان الله يحب المحسنين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ يرى الله فينا اننا والله يحب المحسنين الله يحب المحسنين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 فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ولم يصروا عَلَى مَن يُصِرُّ عَلَى الْكَفْرِ وَعَادُوا هُمْ يَظْلِمُونَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ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 أَوَلَمْ نُصِرّ عَلَى مَا تَعَالَوْا وَهُمْ يَظْلَمُونَ فَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ يَجْزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ هي هل انهر خالدين فيها انا اذا جئنا نوره من وقتهم وجنات تير منك فيها هل انهر خالدين فيها وانما اجر العاملين ولين لا اجر العاملين اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها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 قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قد خلت من قبلكم ارِنِي كُمْ سُنَنَ تَسْيِيرٍ فِي الْأَرْضِ فَهُمْ كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةَ الْكَذِبِينَ قَالَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قَالَ قَدْ خَلَتْ مِنْ لكم سنن تسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا بيان هُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن إن يَمْسَسكُمْ قَرْحٌ فَقَدْمَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ يَمْسَسكُمْ قَمْحٌ فَقَدْمَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ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 انَّهُ وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ سُهَادَا وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اَيَمْسَسكُمْ قَرْحٌ فَقَدْمَسَّ الْقَوْمَ قُرْحٌ مِثْلُهُ اَيَمْسَسكُمْ قَمَصٌ فَقَدْمَسَّ الْقَوْمَ قَمَصٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَسْتَخْذِمَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا هَذِيلًا النَّاسِ وَلِيَظْلِمَ اللَّهُ الَّذِينَ ان وَيَتَّخِذ مِنْكُمْ سُؤَدَا وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ فَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَالْيَوْمَ حَصَّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُمْحِقَ الْكَافِرِينَ وَالْيَوْمَ حَصَّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُمْحِقَ الْكَافِرِينَ وَالْيَوْمَ حَفِظَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُمْحِقَ الْكَافِرِينَ وَالْيَوْمَ حَفِظَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُمْحِقَ الْكَافِرِينَ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 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين فَأَنفَسْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ عَنَّى يَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ لَجَؤُوا إِلَيْكُمْ وَلَمْ يَفْعَلُوا فِيكُمْ سُوءًا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 أَإِلَئِنتُمْ تَكُونُونَ فَتَجِدُوا أَيْتُمًا وَأَنْتُمْ تَمْهُون وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَلَئِنْ فُتِحَتْ إِلَيْكُمْ عَيْنٌ لَمَّا كُنْتُمْ تَصْدُونَهَا قُلْ إِن كُنتُمْ تَكْرَهُونَ أَن تُمَوَّلُوا أَن تُمَوَّلُوا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَوَلَمْ مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَرَّبْتُ لَنِ قَرِّبُوا الرُّسُلَ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ قَلَبْتُمْ عَلَى آثَابِكُمْ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ قَرَرْتُمْ عَلَى آثَابِكُمْ ومن ينقل على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن ينكر على عقبيه لن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين وسيجزى الله الشاكرين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 اذِ مَا تَأُفُّ تِلْكَ قَرَّرْتُمُ عَلَاهَا فَأَصْنِفُوا وَمَن يَنقَلِذْ عَلَى عَتَبِهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَمَن يَنقَلِذْ عَلَى عَتَبِهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا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 أن تموت إلا بإذن الله حسابا مؤجنا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها من يريد ثواب الاخره منها وسنجز الشاكين وسنجز الشاكين وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا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 فَمَن يُرِدِ سَوَاءَ الدُّنْيَا فِيهَا مِنها وَمَن يُرِدِ الثَّوَابَ الْآخِرَةِ فِيهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ, الشاكرين وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا وكنع من نريون قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما اصابهم في في سبيل الله وما ضعف وما استكانوا فما وهدوا لما أصارهم في سبيل الله وما ضعف وما استكانوا فالله يحب الصابرين فالله يحب الصابرين وَكَأَنَّ مِن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا وَكَأَنَّ مِن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّادِرِينَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّادِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبِّهِ اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا ومن كان فاولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا اقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَكُنْ لَنَا أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا وَنَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبِّثْ أَقُدَامَنَا وَمَا كَانَ فَوْلَهُمْ إِلَّا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا نَصْرَنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا نَصْرَنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ دنيا وحسن ثواب الاخره اتاهما ما هو ترن دنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين الله يحب المحسنين فآتاه الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره فآتاه الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم عن عاقبكم فتنقلبوا خاسرين يا ايها الذين امنوا ام يَرُدُّكُمْ عَن اَطَاعَتِكُمْ تَتَمْكَنُوا خَاسِرِينَ يا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ وُكُم عَلَى آعْقَابِكُمْ فَتُنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَقْتُوا الظُّلْمَ لَكَمْ يُرَدُّكُمْ عَنَّا آتِكُمْ فَتُنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ بل الله مولاكم وهو خير الناصرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين بل الله مولاكم وهو خير الناصر سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا سنلقي في قلوب الله كَمْ مَوْعِدِ لَشْفُولِ النَّارِ مَنْ يُلْذِ الْبِئْسُ الرَّانَ وَمَأْوَاهُمْ نَارٌ وَمَأْوَاهُمْ نَارٌ وَبِئْسَ مَسْكَنُ الظَّالِمِينَ وَبِئْسَ مَسْكَنُ الظَّالِمِينَ سنلقي في قلوب الذين كفروا غبا بما اسرفوا بالله ما لم ينزل به سلطان اللقي في قلوب الذين كفروا ما دليلنا اسرفوا بالله ما لم ينزل به سلطان لقانا وماواهم النار ولاواهم النار وبسمس والظالمين وبسمس والظالمين وان قد صدقكم الله وعده اذ اَفْسُونَهُ بِاِذْنِهِ حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ وَلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ أَفْسُونَهُ بِاِذْنِهِ حَتَّى فإذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم, وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَمَا صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عنكم, عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى النَّانِ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتناذعتم في الأمر وعصيتم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه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 الله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغما بغما فَأَيْنُ هَٰذَا الَّذِي تُنَادُونَ عَادٍ أَفَهِيَ رُسُلٌ يَدْعُوكُمْ فِيهِ أَخْرَاقُمْ فَأَتَاكُمْ غَمًّا فَآسَابَكُم غَمٌّ بِغَمٍّ لِكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ فَآسَابَكُم غَمٌّ بِغَمٍّ لِكَي لا تحزنوا على ما فاتكم ورد ما حصدت والله قدير بما تعملون والله قدير بما تعملون إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غمّا بغم إذ تصعدون ولا تلوون على فَسَأْتَادُكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ فَأَسَادَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَي لا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ فَأَسَادَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَي تَحْلُلُونَ وَلَمْ تَتَمُمُوا مَا, ما حَصَدْتُمْ وَاللَّهُ قَدِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ قَدِيرٌ بما, بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ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 وَقَائِفَةٌ قَدْ أَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ إِلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَدِثِ ذَلِكَ الْجَاهِلِيَّةِ أَفَأِيتَكُمْ قَدْ أَمَّتْ ام ان فسون يضلون لذ الله غير الحصن نجاة لي يقولون هل لنا من الامر من شيء يقولون هل لنا من الامر من شيء قُل إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ, لله يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَوَاضِعِهِمْ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْ يُظْهَرُونَ وَلِيَ ابْتَلِيَ الله, اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيَمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ الله عليم بها في الصدور ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم عليكم من بعد الغم أملة وعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق تِوَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ أَفَإِذْ تُكذِّبُونَ أَمْ أَفْشُونَ يَظُنُّونَ إِلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَفِظِ النَّجَاتِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ يَقُولُ فهدنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله يخطون في أنفسهم ما لا يبدون لك يخطون في أنفسهم ما لا يهدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا كُلُّكُمْ فِى بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَوَاضِعِهِمْ كُلُّكُمْ فِى بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَوَاضِعِهِمْ وليبتلي الله, وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ بِزُخْرُفِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَتَمَ عَلَّهُمْ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ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 تزللهم الشيطان بذخظل ما كسبوا ولقد عفا الله عنكم ان الله غفور حليم ان الله غفور حليم يا اي الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّةً يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا اؤمن اذا ضرب في الارض او كانوا غزا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 رَكِنْتِ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ أَمَا الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَمْكُنُونَ بَصِيرٌ أَمَا الَّذِي لَنَا تَمْكُنُونَ بَصِيرٌ يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا اخوان لهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضغروا في الأرض أو كانوا غزا اَن كَانُوا غُزًّا لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا فُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِم ام كانوا هن لم كانوا عند لنا ثم نفطيل ليجر ما ذلك حسره في قلوبهم والله يحيي ويميت اللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ لَا تَمْنَنُ نُنْزِلُ نُصَيْحَةٌ وَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُ تُلِمَاوْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ أَلَيْسَ كُنْتُمْ تَتَسَاءَلُونَ أَن بُعِثَ لَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ يُبَلِّغُكُمْ عَن رَبِّكُمْ وَتَحْذِرُكُمْ وَيُذَكِّرُكُمْ فَلَوْلَا كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ايَ يَمُولُ وَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَوْتٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ولئن وتلتمتمت تسير لا اموت ثم لموتوا فمن ما هي ورحمه خير مما يجمول والانم تم امقتلتم الى الله تحشرون ولئن متتم او قتلتم الى الله تحشرون ولئن متتم او قتلتم الى الله تحشرون وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ كُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظًا قَلْبِي لَمْ فَضٌّ مِنْ حَوْلِكَ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظًا قَلْبِي لَمْ فَضٌّ مِنْ حَوْلِكَ عَفْوًا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فاعب عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن اللَّهُ يُصِيبُ الْمُتَوَكِّلِينَ بِما رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنَذَهَبَ أَمِنَ رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَلَوْ كنتَ فَضلاً غليظاً قَلْبِي لَم فَضٌّ مِنْ حَوْلِكَ وَلَوْ كنتَ فَضلاً غليظاً قَلْبِي لَم فَضٌّ مِنْ حَوْلِكَ عَفْوٌ لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ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 نالله أيوسف المتوكلين إي انصركم الله فلا غالب لكم إي انصركم الله فلا غالب لكم وإن ي قولكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده واين يذلكم الذي ينصركم من بعده وعد الله فليتوكل المؤمنون الله ان الله يثنيتكل المؤمنون اي انصركم الله فلا غالب لكم اي إن انصركم الله فلا غالب لكم وان ي يخ... ذُلْكُم فَمَنْ ذَلِذِي يُنْصَرُكُمْ مِنْ بَعْدِ وَإِذْ ذُلْفُمْ تَنَزَّلَ الَّذِي يُنْصَرُكُمْ ذٰلِكَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ فانما هيه تريته كليل المؤمنون وما كان لنبي ان يظلم وما كان لنبي ان يظلم ومن يظلم ياتي بما ظلم يوم القيامه ومن يَوْمَ يُؤْتِي بِمَا غَنَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ وَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ثُمَّ وَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُمَتَّ وَفَا كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 فليت سلم المصير اقمن اتبع ربوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير اتى النبي تبعر وان الله كلامه اذك خطي من امي ومأوى وهدان قدئ المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون وَمَا وَجَدْتَ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ نَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ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 ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين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 يتلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل كانوا من قرر في ظلام نعيم او عدم ما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا كان افسر تُنْكِرُ أَفَرْتُمْ مِنْ فِيهَا أَقُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اولم ما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا اولم اصابت مصيبه قُلْ أَفَتُعَرِّضُونَ نَفْسَكُمْ لِأَن تَقُولُوا إِنَّ هَذَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا أَصَابَكُم يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُنَافِقِينَ وَمَا أَصَابَكُم يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وليعلم الذين ما فقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ارفعوا قالوا لو نعلم قتالا لتبعناكم وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ارفعوا قالوا لو نعلم قتالا لتبعناكم أَمْ لِلْكُفَّارِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ أَمْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ والله اعلم بما يكتمون والله اعلم بما يكتمون وليعلم الذين نافقوا وليعلم الذين لا يكفرون وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يُرْفَعُوا قُولُوا لَوْ نُعْلَمُ كِتَابًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يُرْفَعُوا قُولُوا لَوْ نَعْلَمُ كِتَابًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ وَمِلْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَمِلْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا دَخَلَتْ فِي قُلُوبِهِمْ والله اعلم بما يكتمون والله اعلم بما يكتمون الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اقاومنا ما قتلوا الذين قالوا ل وقالوا لم أخاهونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَقْعَدُونَا مَا قُتِلُوا الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَمْ أَقْتُلُوهُ لَمَا قُتِلُوا قُلْ فَدَرَأُوا عَنْ أَنفُسِهِمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قلت لرؤى ان انفس كل موت ان كنت صادقا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات وَلَا تَحْتَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ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 إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ كَلَابٌ ۖ لِّيُضِلُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يلحقوا بهم مِن خَلْفِهِمْ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يلحقوا بهم مِن خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ويسترشعون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فرحين بما آتاهم الله من خلفهم طغى ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم اي الذي ماءتهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم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 قَاسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ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 للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرس الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرس لَا أَفْضَلَ الْقُرْبَى لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرُ النَّاظِمِينَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ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 ثُمَّ فَزَادُوهُمْ دِينًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ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 قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل تَنقَلِبُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْكُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللهِ الله ذو فضل عظيم الله ذو فضل عظيم تلقوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسكم سوء واتبعوا رب وان الله قلبوا من أمة من الله وفضل لم يمسشكم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم والله ذو فضل عظيم انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين ان ذلك هو الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافو ان كنتم انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافهم وخافون ان كنتم ولا يحزنك الذين يسارعون, يحزن يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا انهم لن يضروا الله شيئا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ انَّ الَّذِينَ اشْتَرَوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ انَّ الَّذِينَ اشْتَرَوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ولا يحسبن الذين كفروا ان ما نملي لهم خير لانفسهم ولا يحسبن الذين كفروا ان ما نملي لهم خير لانفسهم إنما نملي, انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ولهم عذاب ولا يحسبن الذين كفروا ان ما نملي لهم خير لانفسهم ولا يحسب الذين كفروا ان ما نملي لهم خير لانفسهم انما نمليهم ليزدادوا اثما انما نمليهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ولهم عذاب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الغث من الطيب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الغث من الطيب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 ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الغبيث من الطيب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الغبيث من الطيب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 بل هو شر لَهُ وَشَرُّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيُطَوَّقُونَ مَا دَخَرُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير ولا يحتسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم ولا يحتسبن الذين بالقانون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم بل هو شر لهم سيطوفون ما بخلوا به يوم القيامه سيطوفون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والأرض ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن إن الله فقير ونحن أغنياء لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء تنكرون تُبُ ما قالوا وقتلهم الأنذياء أبي غير حسد ونقول ذوقوا عذاباً حريقا تُبُ ما قالوا وقتلهم الأنذياء أبي غير حسد ونقول ذوقوا عذاباً حريقا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 تُبُ ما قالوا وقتلهم الانبياء ابي غير حسد ونقول ذوقوا عذابا حريق التب ما قالوا وقتلهم الانبياء ابي غير حسد ونقول ذوقوا عذابا حريق ذالك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد ذالك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قل قل جاءكم رسل من قبل بالبينات والذيك قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين قل قد جاءكم رسل من ورِيلِ لَيْلَاتٍ وَلِلَّذِي قُلْتُمْ تُلْفِتُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى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 وكنتم صفدقي فانكذبوا فلقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنيد فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزهر والكتاب المنير فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك كتاب المنيس كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وان مات وفون اجوركم يوم القيامه واننا تو اونء ادو رب يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع البروء كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفر سَنُؤْجُرُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّنَا لَكُنَّا لَعُذْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَبَذُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور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 انْهَ نْكُمْ وَانْفُسْفُ وَتَغْنُو مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَفُوا هَذَا كَثِيرٌ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَهُوَ الَّذِي تَصْدُرُ وَتَتَكَفَّأُ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ لا تَبْلُونَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُوا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا آذَانَكُمْ كَثِيرًا لَأَضِلَّنَّكُمْ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَنُفِخَ وَنُفِخَ وَتَسْنُنَ مِنَ الَّذِينَ هُوَ الْكِتَابَ إِنْ قُرِئَتْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَفُوا هَذَا كَثِيرٌ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وإن تصدروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الهو وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تفتمونه وإن عبد الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه, ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا ولا تكتمونه وَنَهْكُبُوا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوُوهُ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ سَبِيلًا يَشْتَرُونَ ذَلِكَ سَمَاءٌ يَشْتَرُونَ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 فمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنًا قليلا ولكنو فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنًا قليلا ذي ثمن يشترون ذي الثمن يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما آتاهم ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا لا تحسبن الذين يفرحون بما آتاهم ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ولهم عذاب, أليم ولهم عذاب أليم لا تحسبن الذين يفرحون بماءة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا لا تحسبن الذين يفرحون بماءة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الذين يفرحون بالثناء ويحبون, ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَيُصِرُّونَ هَيِّنَةً يُحْمَدُونَ بِلاَّن يَسْأَلُونَ فَلَا تَحْتَدُّ لَهُمْ بِمَثَلَتِ مِنْ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وللله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير والله عارف كل شيء قدير وللله ملك السماوات والارض وللله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير والله غافر كل شيء قدير انك في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولى الالباب ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب خلق الشماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون يَكُرُون فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي لَا يُنْظَرُونَ ضَاعًّا قِيَامًا وَقُعُودًا وَيَرَوْنَهُمْ وَيَتَفَتَّهُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ويتفكرون في خلق السماوات سَنَوَاسِقُ الْأُفُقِ رَدَّدْنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بِصُرِّ سُبْحَانَكَ كَذَتْنَا عَذَابَ النَّاسِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامًا وَقُعُودًا وَلَا يَغْلُبُهُمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 سماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا بطشا سبحانك فقنا عذاب النار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 ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنشار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنشار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 ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اسْتَمَعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا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 ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تذلنا يوم القيامه ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تذلنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد انك لا تخلف الميعاد استجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم ذَكَرٌ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ اسْتَجَابَ لَهُمُ الرَّبُّ أَنِّي لَا أُغَيِّرُ عَلَىٰ عَمَلِكُمْ إِنَّ من اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ذَكَرٌ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فالذين جُروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيله وقاتلوا وكُثِروا لاكفرن عنهم سيئاتهم الذي لاجئوا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيل وَقَتَلُوا قَتِلاَنِ اُكْفِرَا نَعْتُوم سَيِّئَاتِهِمْ لَا اُكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, سيئاتهم وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ رَنَّ عَلَيْهِمْ سَيَآتِي وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ سَنُعْذِبُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ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 كَرِيم او انثى ظالمين ذا فالذين جرو واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم الذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيل الله وقتلوا وقتلوا وكفرن ان عامهم سيئاتهم لا اكفرن عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله لا اكفرن عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِالسَّلْمِ هَادٌ وَبِالسَّلْمِ هَادٌ مَسَاءٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مَسَاءٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ هل ٱلأمن أو قلد فيا نزولاً من عند ٱللّه وما عند ٱللّه خيرٌ للأبرار ولا عند ٱللّه خيرٌ للأبرار لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها نجلا من عند الله لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات يَا الَّذِي لَفِيها نُزُلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ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 وعشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا وعشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم لاَ إِنَّهُمْ أَيُّهَا النَّاسُ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ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 وَشَاهِنَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَشَاهِنَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِم أولئك لهم أيوهم عند ربهم إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اخبروا وصابروا ورابطوا وت اتقوا الله لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا احذروا وصابروا ورابطوا فاتقوا الله لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا احذروا وصابروا ورابطوا تَقَطَّعَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَالِرٌ وَمَا بِقُوَّتِكُمُ هَلْ عَلَيْكُمْ تُفْلِحُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلقنا له زوجها وخلق من آذى زوجها وبث منه ما رجالا كثيرا ونساء وخلق لنا زوجها وبث منه ما رجالا كثيرا ونساء تُقِمُوا الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ تُقِمُوا الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا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 خلق الذكر الذي خرف من النفس واحدهن وخلق لها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وخلق لنا زوجها وبث وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا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 مَن يَرَى وَلَا تَأْنُو أَنَّ لَهُمْ إِلَاءَ إِلَاءَ إِنَّهُ كَانَ حُبًا كَثِيرًا إِنَّهُ كَانَ حُبًا كَثِيرًا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 وَيُرِيدُ وَلَا تَسْأَلُوا عَنْهُمْ إِلَىٰ أَنِ وَالِفُوا إِنَّهُ كَانَ حُبًا كَثِيرًا إِنَّهُ كَانَ حُبًا كَثِيرًا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 في السلا وتسرا وودا فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا ذلك أذناء الزا تعولوا وإن خبتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث واربا وإن خبتم ألا وكنصف في اليتامى كعم قرر الكون لن النساء وثلاث ورابع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم فإن خبتم وأن لا تظلموا سغائر لذات ايمانكم ذلك ادناا الا تعولوا ذلك ادناا الساء تعولوا وات النساء صدقاتهن نحله وات اسد فاتنه لنحل فان اضطرينا لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا امريئا فان اضطرينا لكم ان شيء منه نفسه فكلوه هنيئا امريئا وَآتِ النِّسَاءَ صُدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا أَمَّرِيئًا فَإِنْ طِبْنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا أَمَّرِيئًا ولا تؤت الشفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكتوهم وقولوا لهم قولا معروفا ولا تؤت الشفاء وَمَا نَسُوهُ لَكِ جَعَلْنَا مَا هُوَ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا يُعْطُوهُ وَيَأْكُلُونَ لَهُمْ كَوْنًا مَّعُوتًا ولا تؤتوا السفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكتوهم وقولوا لهم قولا معروفا ولا تحتوا السفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها ورسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا أَفْسَادًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِم وَكَفَى اللَّهُ حَسِيبًا وَكَفَى اللَّهُ حَسِيبًا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 ادفعوا اليهم اموالهم فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها ئسرافا وبدارا ان يكبروا ادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها فَكَمْ مِنْ رِجَالٍ إِن يَكْبَرُوا يُذِلُّوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَكِنْ كَانَ غَنِيًّا فَيَسْتَكْثِرُ وَمَنْ كَانَ فَطِيرًا فَيَأْكُلُ قول بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم اذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا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 مما ترك الوالدان والأفربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأفربون مما قل منه أو كفر نصيبا مفروضا نصيبا مفروضا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 وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا قُلْ يَا قَوْمِ لَوْ تَرَوْنَ مِمَّا نُنْفِقُ لَأَحْبَبْتُمُوهُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ مِنْ خَيْرٍ فَيُنْفِقُوا لَكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ أَمْ يَحْسَبُونَ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَفْعَلُوا ثُمَّ يَتَوَلَّوْا وَيَمْضُوا وَيَزْدَرُوا وَيَذُمُّونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 أَمْ يَحْسَبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَن يُغْنَىٰ عَنْهُمْ شَيْءٌ ۚ إِنَّمَا يُغْنِيهِمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ كَفَرُوا بِهِ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا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 انما ياكلون في بطونهم نارا وسيفلون سعيرا يوصيكم الله في اولادكم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين في الزكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهن ثلثا ما ترت فإن كن نساء فوقتنتين فلهن ثلثا ما ترت وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ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 اِن كَانَ لَهُ اخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ اِن كَانَ لَهُ اخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ دي وصيتي وصايا اودى اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا اراهم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما ان الله كان عليما حكيما يوصيكم الله في اولادكم نوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهن ثلثا ما ترك فإن كن استوقفتين فلهن نس و وان كانت واحده فلهن نص وان كانت واحده فلهن وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَلِأَخِيهِ الْفِيْمَا تَرَكَ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَبٌ أَوْ أُخْتٌ فإن لم, فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ارِثَ كَانَ لَهُ وَتُرسَلُ مِنْهُ السُدسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ أَبَا وقوم وابناءكم لا تدرون انهم أقرب, اقرب لكم نفعا فريضه من الله فريضه من الله ان ان الله كان عليما حكيما ان الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد ولن نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فَإِنْ كَانَ لَهُمْ وَلَدٌ فَلَكُمْ نُصْهُ مِنْ مَا تَرَكُوا فَإِنْ كَانَ لَهُمْ وَلَدٌ تَرِكُوا مِنْ مَا تَرَكُوا مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ مِنْ دَادِ وَصِيَّتِي ما ترثتم ان لم يكن لكم ولد ولهم النصف مما ترثتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهم الثمن مما ترثتم فان كان لكم ولد لهم وَقُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا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 ذلك كل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث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 والله عليم حليم والله عليم حليم ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فَإِنْ كَانَ لَهُمْ وَلَدٌ فَلَكُمْ نُرُوهُ مِمَّا تَرَكْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصِي نِهاؤُ دَيْنٍ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي ولهن النور مما ترضون ان لم يكن لكم ولد ولهن النور مما ترضون ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن نصيب من مما ترضون فإن كان لكم ورد فلهم نفتول مما تغطتم من بعد وصية توصون بها أو دين من بعد وصية توصون بها وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُكَ لَنَاةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُكَ لَنَاةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَثَرَّ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ فَإِنْ كَانُوا أَثَو مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْفُلُوثِ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 ان النور دينا فيها وذلك الفوز العظيم وذلك الفوز العظيم تلك حدود الله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها فيها وذلك الفوز العظيم وذلك الفوز العظيم ومن يعص الا الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل ناراً خالدا فيها وله عذاب مهين ومن اعطل الله رسولا ويتعد حدودا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب ومن يعص الله رسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن يعص الله رسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ف فاستشهدوا عليهن اربعا منكم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ف فاستشهدوا عليهن اربعا منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهم فَذِكْرِ وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ واللاتي يئسين الفاحشة من نسائكم فsourcePort اشهدوا عليهن اذ ذاتن منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا فإن انكفون تلك الغلوتي حتى يتوسعن الموت او يجعل الله لهم نسبيلا والذان يأتيانها منكم فابووا ما فان تاب واصلح فاعرض عنهما انذري يَا مَنْ كَانَ ذُو مَا فِئْتَ تَرَى وَأَفْلَحَ فَعِذْهُ وَهُما إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن كفروا فافلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما ان الله كان توابا رحيما انما التوبه الى الله للذين يعملون السوء ابي جاله ثم يتوبون من قريب انما التوبه الى الله للذين يعملون السوء أَأَتيتَ لَكُم تَدْعُونَ مِن قَرِيبٍ أَمَّن يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِم أَمَّن يَتُوبُونَ لِقَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِم وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ أَبْجًاءَ لَهُمْ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ إِنَّمَا روبة على الظاهر الذين يعملون السوء بجآلة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم ثم يتوبون من قريب فأولئك عليهم وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما اوليس التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ورنزلت تنبه للذين يضلون السيئات حتى اذا حضر اقدم الموت قال اني تورط الان اذا حضر احدهم الموت قال اني تورط الان, الآن وللذين يموتون وهم كفار آه إذا حضر أحدهم الموت قال إني تهت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي وكذلك من الص idee وكذلك من الصلاة والم条اء وغيروا على الاسلام وكذلك من اللي يموتون وكذلك من الصناف أُولَئِكَ آتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا أُولَئِكَ آتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كامحه ولا تعظموهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتي بنفاحشه مبينه ولا تاكلوهن لترغبوا بذغن ما اتيكم هن الا ان يستين بكفاحجه مبيله وعاشرون بالمعروف وعاشرون باللؤم فإن كرهتموهن فعساء تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فإن كرهتموهن فعساء تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعطلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيكم منه الا ان يأتي ن بفاحشة مبينة ولا تعطلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيكم منه الا ان نَبِذَ فَاحِشَةً مُّبِينَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَارِفِ فَإِن كَرِهْتُمُ النَّفْعَ عَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اِكْرِمْ تُنْفِقْ لَنْ تَتْرُكُوا شَيْئًا وَإِنْ أَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نَفَرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا وِاسْتَرْدَا لَزَوْجٍ مّكَانَ زَوْجٍ وَأَتَيْتُمْ يَسْتَاهِنُ بِكُم قُلْ فَتَرَبَّصُوا مِن شَيْءٍ أَتَأْخُذُونَهُ مَهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا أَتَأْخُذُونَهُ مَهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِصْفَ مَا آتَيْتِهَا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ قَإِنْ أَرَدْتَ مستردال زوج مكال زوج وآتيتم إحذار لقنطا فرا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهدانا وإثما مبينا أتأخذوا له بهدانا وإثما مبينا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 ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف ولا تنكحوا ما نكح اخواتكم من النساء انا قد سلف إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا أَلَّا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ ال... إلا ما قد سلف الا تنكحوا ما نكح هذا من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا إنه كانت حشتا وغكتا وساء السبيله أُلِمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وعنتم عليكم ان نسكم وبناتكم واخواتكم وان نسكم وخراتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وبنات الاخت واماتكم الاتي اضامكم واخواتكم من الرضاه وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُنَّ اللَّاتِ إِضَافَنَكُمْ وَحَصَوَاتُكُم مِّنَ الْمَصَا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ يا من مضى وهم مات نسيك ورودي وقولاتي في حضوركم وَغَافِلِكُمْ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وَغَافِلِكُمْ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمْ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 فإن لم تكونوا دخلتم بلين فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وَحَالِئُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ وَحَالِئُ ابْنَاهُ فَإِنَّهُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا أُلْقِتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَرِمَتْ عَلَيْكُمْ امَّاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَذَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ الأخ وَأُمَّاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ وَدِنَتْ أُخْتُ وَأُمَّاتُكُنَّ اللَّاتِ أَظَلَّنَكُم وَحَقَّتُكُنَّ مِمَّا بَاءَ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ, الرضاعة وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم وَرَبَائِبُكُم اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ اِتَّقُوا اللَّهَ مِنَ الْمَغَاضِبِ وَأُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ وَغَيْرِ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ وعبائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن وعبائبكم التي في حجوركم من نسائكم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 فإن لم تكونوا دغلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وَحَلاِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ وَحَلاِلُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ مِنْ أَصْحَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا